فَقَعَ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ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 لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه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 كراضيته المرضيه ارجع الى ربك راضيه مرضيه فدخلني في عبادي فدخلني في عبادي ودخلني